الحمد لله ده بالعالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليم واشهدوا لا إله إلا الله وإداروا لا شريك له واشهدوا أن نبينا محمد لنعن ورسوله أما بعد فإن أصدقى رديك كتاب الله واحسر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ممتسادها وكل مدتة في انبدعه كل بدعة من وكل غلالة في النار هذه هي حلقتنا 18 من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفتوي للعلامه عبد الرحمن الناصر السعدي طيب الله ثراه وقد وصلنا بحول الله وقوته إلى كتاب المطاعم كتاب المطاعم قال الشيخ رحمه الله وهي نعاد حيوان وغيره المطاعم نوعان حيوان وغيره فأما الحيوان من الحبوب غير الحيوان من الحبوب والثمال وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحره كل ما سوى الحيوان يعني كل النبتات وليه من نبتات فكاد معبولات يعني أشياء صلح عليها طبائع الناس ظالم أنه ليس من الحيوان ليس من الكائنات الحي الذي تتناسر وتتناسر نحو ذلك فالأصل فيها الحلم فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحره إنما فيه مضرة السم ونحوه المسجد أيضا لأن الحشيش والمخدرات والأشياء من جملة المطعمات نستكلها أو نتعطاها عن طريق أكل أو الشرب ونحوها فهي من المحرم يقول والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكرت الأشربة كلها مباحة كل شراب مباحة إلا ما أسكرت فإنه يحرم كثير وقليل فإنه يحرم كثير وقليل كل ما مشكله وما استوى منه الفرق ها فبئ الكف منه حرام وما استوى منه الفرق فالفرق اللي هو فرق خمسه امثال الصاع ويزيد كثيرا عن الصاع وما استوى الفرق منه او الفرق منه فبئ الكف منه حرام وان انقلبت الخمره خلا يعني بنفسها حلت الاطعامه يعني كعاده الكتاب لا تناول يعني هذه الاشياء بنوع من التفسير اختصار الكتاب جدا فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وهي دون خوف في تحتها الطعامه جمع طعام وهو ما يؤكل او ما يؤكل او يشرب يعني ممكن الطالب يسال لماذا الشيخ رحمه الله تعالى في كتب الفقه عموما تذكر الاشربه من جمله ما يطعم من جمله ما يطعم يعني من ذهب طعمه يبقى طعامه بتناول عن تمام بدليل قول الله عز وجل قال إن الله جعل لكم من نهر منه فلك منه ومن لم يطعمه فانه من فسمى ماء النهر شرابا تسمى ماء النهر شرابا فالاطعمه تجمع طعاما وهو ما يؤكل أو يشرب ولذلك يذكر علماء كتاب الاطعمه يذكرون امام كتاب الاشربه او الاسقيه أو كتاب الشرب او النهر فالاصل في ذلك الحلال اصلا كل شيء خلقه الله عز وجل للانسان حلال إلا ما دلت أدلة الشرع, أدلة الشرع على تحليمه وفي الحديث عن النعمان بن بشير أنت الدخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرامة بين وإن بينهما أمور مشتبهة إن الحلال بين وإن الحرامة بين وإن بينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس, لا كثير من الناس. فمن استقر الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه من تاش الشبهات فالتبرئه اليه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام من وقع في الشبهات وقع في الحرام فقد قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الورع هو التقاء الشبهات ان الورع الذي شرعه الله عز وجل والنبي محمد هو التقاء الشبهات تمام وقال اهل العلم المكروهات رؤيه المحرمات المكروهات رؤيه المحرمات وقال بعض السلف يروى منفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجعل بينك وبين الحرام سترا من الحلال اجعل بينك وبين الحرام سترا من الحلال يعني الإنسان لا يستغرق كل الحلال لأنه إذا استغرق كل الحلال تاقت نفسه إلى الزيادة سلا تجد الزيادة إلا في الحرام ولذلك قال النبي ما ملأ بن أذى موعاء من بطن لأنه إذا ملأها بالحلال ستتوفل نفسه شارع أم أب إلى الحرام يعني كل حد ما شرع عايزه؟ عايزه؟ سيغارة تمام خلاص انما الجوع يعني ممكن يشرب سكر جوع يعني غالبا جمهور الناس لان يشربونها على جوع الصدر اذا كان جوع يعني له وقع شديد على, على النفس فهو دائما يبحث على ما يشكل كلمه جوع يبحث الانسان عما يسكن كلمه الجوع لذلك السلف رضى الله تعالى عنهم في مساله الاكل عندهم ايه مساله يعني خاطه كده في حياته الشيء اساسيه مش عايشين علشان ياكلوا زي جوعنا اليوم ده صدق الله اعيته والسلامه وانما كان يقال، فكام من شعالين اجعل بينك وبين الحرام ستراً من الحلال ستكى في المأكل، في, في المنكح، في البيع، في الشراء، في الأملاء، في أي شيء اجعل بينك وبين الحرام ستراً من الحلال يعني مثل إذا تقضت نفسك إلى زيادة، يبع عندك مساحة في الحلال أيضا أما أنت تستاهلك كل الحلال، فإن الحلال بجين وإن الحرام بجين وبينهما أنون مشتدات، في مرحلة بيضاء فسحت ومرحلة سوداء حاركة وبينها منطقة رمادية منطقة رمادية فانت ايات هذه المنطقة الرماديه لأن الرماد او الرمادي فيه سواد ولبد الرمادي فيه سواد ولبد الشكوات فيها حرام ولا بلد تقل لها عدى دل ما استطعت قال والحيوان قسمان الحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حليا وميتا يحل كل ما في البحر كل مفلوق خلقه الله عز وجل في البحر فهو حلال فهو حلال وإن كان يفترس بطمعه كأنواع القرش ونحوه تمام مما يسكن الماء ديمة الحيوان إذا يسكن الماء ويعرض بحارة ديمة إن في بعض الحيوانات بتأتي إلى الماء خليل ثم تخرج مرة أخرى كالنطافق وكالتمساح وأصلا حيوان ليس مائية إنما حيوان من الدوات الأربع يعني يمشي على البيبسة لكنه يأكل الى الماء بعض الشيء فحكمه حكم حيوان البر لأن حكمه للغالب وهو غالب الحيوانات وان كانت تئنس الى الماء لانها لا تتكيف على العيشه بالماء تمام يعني لو حبسنا مثلا ضفدع في صندوق ماء واغلقناه تماما هتموت تمام امساح بنفس المساله حجره كبيره مليئه بالماء ومثل. يعني يعني غطيناها تماما بحيث ما فيش سطح هواء ابدا يموت التمساح بعده فهو ليس حيوانا بحريا انما هو من الحيوانات البري التي تأوي تأوي الى الماء فيقول هنا والحيوان تسمى فالبحري يحل كل ما في البحر حيا وميتا يحل كل ما في البحر حلا حيا وميتا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان سمك والجرار وفي لقص قال فالهود والجرار الهود جنس السمك كل ما هو من سمك البحر أو الأنهار العربة يقار له أذموت والجراد الحشر المعروف هذا مما أباها الله عز ودل لكنه بير مشهور عند العربي أكله وأما الزمان فافتبدوا والطحان وقد قال الله عز ودل وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحر مع لكم صيد البحر ما دمتم حرما وحل لكم صيد البحر أي الحيوان الذي يستخرج من البحر حيا هذا يقال له صيد وطعامه الذي يخذفه البحر ميتا الحيوان الذي يخذفه البحر ميتةً فكل حيوان مات في البحر من أعوامر الماء وألقاه الماء ميتاً فهو حلال لا يحتاج إلى تركيه لا يحتاج إلى ذب ولا يحتاج إلى تركيه ولا إلى المت هذا الشيء من تجسير رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى ولكنك لو علمت أن الكائنات البحرية الموجودة في الماء المالك ونحوه أضعاف, أضعاف أضعاف ما يوجد على الامس أضعاف أضعاف الحيوانات الغرية التي توجد على اليابسة وتصيل في الجو يعني محلوقات البحر لا تحشى كفر ومع ذلك جعلها الله عز قبل كلها حلال حتى وإن سماهوا الناس تكنزيراً ما وإن سماهوا الناس كلبياً ما وإن سماهوا الناس إنساناً ما وإن سماهوا الناس سابع بالماء هذه دثنيات يعني قليلا عليها الناس لا تحلل لا تحلل ولا تحل حلالاً لا تحلل حلالاً ولا تحلل حراماً فـ التثنيات لله عز قبل هو الذي يسمى صيد البحر صيد طلح وهو الذي يسمى صيد البحر صيد طب فأنا لم نسم من عند أنفسنا ولكن الكثمية لله عارف وكذلك قال وَأَمَّا الْبَرِّيُّ فَالْأَصْلُ فيه الْحِلِّ الصيف البرِّي أو الحيوان البرِّي كل حيوان ينشأ على دابسة فالأصل فيه الحِلِّ إلا ما نص الشارع على تحريده إلا ما نص الشارع إما بالقرآن وإما بالسنة وإما أجمع علماء على تحريده فمنها ما في حديث ابن عباس الرجل الله تعالى عَمَّ وَأَرْضَهُمَّ قال النبي صلى الله عليه وسلم كله ديناب من السباع كله ديناب من السباع فاكله حرام كله ديناب من السباع فاكله حرام قال ونهى عن كل ذي مخلب من الطير وهذا رامس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير فالحمام ده هو مثال والدجاج له مخالب والبط والوز وهذه الطيور التي ناكلها لا خلاف فلماذا تحرم قال لا تفترس بين المقاتل منصوب بالمخالب العادي المخالب العادي الى الا يعتدي به الايه به الطائر فكل طائر ذو مخلب ها ذو مخلب ايه بمخلد يعض به ويفتريث به فهو حرام لانه من الحيوانات المفترسه من الطيور الجارحه كما بنسميها البقر وكل ذناب من السباع كل ذناب من السباع فاكله حرام لوادي الانياب كلها التي تفتريث بها التي تفتريث بها فإن كان لا يفترس بنابه وإن كان من السباع فلس بحرام مثال الضبع حيوان من دوات الأنياد وهو من جملة السباع إلا أنه لا يسترس بأنياد،, بأنياد إنما هو يأكل ما يصطاده غيره يعني حيوان مفترس برجة ثانية يعني، الحيوانات الكبرى تسترس الفهود والنمور والسباع والأسود وغيرها وهو يأكل ما فضل منها أو يأكل ما مات أو يأكل الجياس وما مات من الحيوان فلذلك في الحديث كما نكرت في ختال الحد عندما سئل عن ايه عن الضبع قال لي في الصيد سئل عن الضبع ها منه قال نعم قال وتؤكل قال نعم قال او الجزاء جزاء الصيد في الحديث فيه قال نعم قال سمعته من رسول الله قال نعم اذا هنا يا استاذ هذا الحديث العام كله بناء من نسك بها حرم منه ايه الضابع ليس حرام طبعاً يسميني أن يأكل الضابع أكل لا تقول لك هذا حلال تأكله ولكن لحتى لا تعتاق الخرمته وحتى لا تحرمه على من أكله وحتى لا تحرمه على من أكله كل حيوان البر من دوات الأربع وغيرها فهو حلال إلا منص الشرع على تحريفه الحصان خير، هل من جميع المحرمات؟ مش عائق في الناس يقول الحصان من المحرمات وبعضهم يقول لا أكله الحصان في ربع من الخصان ما هو الحلق ما هو شرق إنما بقيت الخصان حلق فأي ربع نفلها أصلا ما قالوش مين المأنوش؟ ومين أصلا ما قالو الربع؟ عشان مين أن يقولوا الربع الثماني ولا الغراني ولا الشمال هذه أشياء معدل الله بهم الحيوان إما أن يكون حلالا بجملته وإما أن يكون حراما بجملته إما أن يحدم الله على سغل الأشياء على سبيل الكواثير هو الغاز فهذه لا تأتي فيه شريعة السماء هذا لا تاتي به شريعه السماء من الجمله ما احله الله سبحانه وتعالى في قول جمهور اهل العلم ذهب البعض الى تحريم افتهاؤه في نظر وان عندهم اصابه اجرى في مثل هذا تمام يقول اما البري فالافط فيه الحل الا ما نص الشرع او شان وعلا تحريمه وذكر منها اصلا كبراء كل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب من الطير ونص النبي صلى الله عليه وسلم على حرمه لحوم الحمر الايليه حمر أهلية حمر أهلية أن نسأل ربيها الحمر العالية البلدي ها؟ هذه من جملة الأشياء الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نحوم الحمر الأهلية يعني المستهناس الحمر الأهلية التي تعيش في الأهالي يعني مع الناس ليس متوحشة بالجبال أما المتوحشة التي بالجبال والضربات المخططة هذه على أصل وقد أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد بعض الصحابة ذو الله تعالى عنهم وأرضاهم أنثى تماروا في ماء شيء على زمن رسول الله فارسلوا اليها ببعض من لحمها فاكله صلى الله عليه وسلم وحدث علم ان انه على عرض شوح وطاهر نظيف ليس نجس ولا كحيوان الايه كحيوان الاهلي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمور الاهليه وهذا متفق عليه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن قتل اربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن قتل اربع من الدواب النمله والنحلة والهدهد والصرات إنهم لا معروف حشرة الصغيرة الدقيبة أو النحلة معروف أدى الحشرة والهدوة للطائر المعروف أما الصرات فهو طائر صحراوي يعني أبيض رأسه و بطنه و الأفرار تنهيز الطائر وكانت العرب تقتله تشاؤما كانت العرب تقتله إنتشاءمون منهم فإذا رأووا قتلوه كما تشاؤم بعض الجهد الغوم الآن او في فالعرب كانت تقتله تشاؤما فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فروضا على سنن الجاهليه حتى لا يتخذ ما كان عليه اهل الجاهليه الذين لا شريعه ولا دين طب ايه كنا في مجتمع يعني لا يعرف استروت وانسان ورد مثل هذا الطير امامه بصاده واكل وحرق لا لان السحر التي من اجلها حرم الصوره الا وهي التشاؤم غير ما بتعده غير مفروض عندنا انما كان من قوم يتشاءمون منه فلا يقتلوه ولا يذبحوه فلا يقتلوه ولا يذبحوه والرأي عندنا الذي جرى عليه جمهور الفقهاء ان كل ما أمر النبي بقتله وكل ما نهى النبي عن قتله يحرم قتل كل حيوان أمر النبي قتله يعني أمر بافلاسه تمام إذا يبقى انت اذا ذبحته وانت التفتت به اذا ذبحته واكلته وانت دفعت به هذا مخالف لصاد النبي امر بالقتل تقتله وتذبح تمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يغتسلن في الحِل والحرم خمس فواسق يغتسلن في الحِل والحرم حتى لو كان محرم حتى لو في ارض الحرم لو ان يضرب هذه الحيوانات الخمسة التي هي من الاشياء المستقله ايه الفاسقه المفسده منها الغراء والهدى الذاهب يعني ها والعقره والكلب العقوب والكلب العقوب قال كل كلب يعقر بانيابه يعني ايه اصيله الكلبيه المفترسه السافع الاسد والفهد ولاد ال, ال, ال, ال, ال, ال, ايه النمر كله البت الثعلب التي الاصيله التي تعض بانيابها وتعقر بانيابها فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع ايه امر بقطع الخمسه الفواسق النمر الايه الغراب والحجره والحليه والعقرب والكلب إلعقوا وفي رواية الفأرة كلا من المعروف هذه أيضا من الأشياء التي إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقد فمن اختناها فنبحها واكلها فقد استفد بها فالصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام؟ يعني لا نتفك إلى أعراف بعض الكفار بلدت كذا يأكلون شربة ضباطة في فرنسا وبلدت كذا يأكلون الكلاب في كوريا وبلدت كذا يأكلون الفئران في, في الهند مثلا أو في بدهن هذا كل حرار هذا كل حرار في لك الناس اكلوها ولم يتضرروا منها حتى وان كانت تزيدهم قوه الى قوتهم هذا حرام هذا حرام يلتزم المسلم ما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ان كثير من الناس ياكل الآن واسال لماذا حرم الله الطين زينه يزيد حرام علشان إيه؟ عشان ايه كانوا بيقولوا عشان ياكل قدرات ونجاسات ده دلوقتي بيعرفوا احسن عل حتى وان كانوا يطعمونه المسك والعنبر هو حرام حتى وان كانوا يطعمونه يعني لحم الضباء والطيور هو حرام ان المسلم يسمع وعقيا وإلا خبرني بالله عليك ما هو سبب حرمة الصلاة بغير وضوءه؟ لماذا تحرم الصلاة بجل وضوءه؟ لماذا تحرم الصلاة عند فقد الماء بغير فيامهم؟ سنضيح، لماذا يحمل اقتراب من الأرض وضعه على وجهه؟ سامعا وطاع لله سامعا وطاع لله ما حرمه الله فهو حرام دون النظر في مثل هذا وما حله الله فهو حلال وإن لم تطب نفسك به هو حلال، لا تحلل تمام فكل ما أمر النبي بختله، كالفواسم وكل ما نهى النبي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرط والضفضع قصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفضع تكون في الدواء فقال هل حرام؟ يعني بعض الوصفات الطبية يقولون الضفضة يخطرونه ويسلطون لحمه أو دهنه أو شحمه لبعض الأدوين يتعالهم بمثلاً مش عن فرض الموسيل ولا في الموت الموسيلات الأشياء فقال هل حرام حتى وإن كان للدواء؟ لا يبكل وإن كان للتوقتات الجهال الآن يعني إيه كلان مريض لا يصلحه ولا يرئه إلا لمن مثلاً الكلاب أو إلا لحم مثلاً السئران أو إلا لحم الحيات يقول لك هذا العرب وخطوله بصد وإحنا كنا بنتضرب على الجيش وإننا نأكل الحيات وقول لك هذا حرام لا يقص وليس لك أن تسمع وتطيع وليس لمن أمرك أن تسمع له وتطيع أن تأكل ما حرامه طبعاً بسكت قول لك عشان الإنسان لما يبقى في ضرورة يعرفهم وذي في ضرورة ستدفعه ضرورته دفعاً لأي الاحسن دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لما ابحث عن الناس المائته النبي ادالهم درس في كيفية اكل المائته ثمرسه وقلنا يا جماعه كل انسان يخنق ده ولا يقتله ولا يعني يغرقها في الماء وبعدين يتركها في البيت حتى تنبت ويتعود عليها ياكل ابدا الضروره تنفع الانسان من غير من جير يعني من الذي علمه الانسان ان يربي حاجاته في الحمام ولا حد من الذي علم الصبي يخرج من بطن امه من كرومات الثلاث يلتهم السدس دون درس ودون بعض. من الذي علمه في غريزه كريثة إنسان فحدد الإنسان إلى الضروريات التي تدفع الموت عنه لا تبتد العلاقة يأتي في التمريض الصائقة وفيه الصائقة يسكي الفرخة ويختلع رصها بيده ويأكلها نيئة بريشية ما هذا ما هذا الوحش ما أبا المدر ما, ما انتصر جيش من جوش المسلمين عمر التاريخ بأكل الميتات وأكل النجاسات وأكل العشراء أبدا إنما ننصر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صدى الله عنه تمام؟ يبقى عندنا قواعج كله دي نابل من السباعة كله ذي مخلب من الطائق كل ما أمر النبي بتخليه كل ما نهى النبي عن طريق ما نص الشرع على حرمته كلنا كالفنزيل كالفنزيل وكالحمر الأهلية ومما أجمع العلماء على تحريمه أيضا الترب. الترب أجمع العلماء على حرمة أكل الخروج إن التربة معروفة الترب. شامبانزي كان نسناس كان من تصلتي الشيطة من فصيلة الغوريلا الترب حرام أكدودي مع المسلمين أئمة مدايا الإسلام على شد طبقاتهم يخدمون أكل أبطر وقال الإمام ابن عبد البغض رحمه الله فعاله عن الحمر الأهلية لا خلافة بين أهل العلم اليوم يعني في مستقر التشريع لا خلافة بين أهل العلم اليوم في تحريمها وكانت قبل ها وكانت قبل تحريمها والأمر بإراقتها كانت قبل تحريمها والأمر بإراقتها, بإراقتها من الخضول باقي على بس يعني جامت حلال لحش أول زمن النبي صلى الله عليه وسلم لضيق الحاج ثم بعد ذلك حرمها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في يوم خيباء خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وختبعوا الحمر حمر الأهلية العديدة ووضعوا لحمها في القدور والماء يفوق بها يعني كادت أن تنضج وخلاص اقترب منها الأشي فندل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة اللحم وخلطه بالرمل حتى لا يكون أحد وكسر هذه القدور وكسر هذه القدور وقال البيه إنها ريس إنها نجسة لا يحدث فقال الصحابة يا الله فلا نفسلها The nextal aniya بدت من الجسس قال لا اكسروها قالوا الله قال لا اكسروها قالوا فلا نفسلها يعني ليش لها قال فاكسروها إذن يعني على ضيق منهم صلى الله عليه وسلم وكانت أولى من مذيره إلى أمل رسول الله بكسر الانيان من إسترنا عنها أنية التي اخترتها الخصة الأنية فخارية تنقص يعني ودق هذه الحيوانات المحرمة وفأن أحمل النجاس ويصعب غصرها وأيضا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة أكل الخنزير وأجمعه على حرمة أكل الميتات للحيوانات الذنبية أي حيوان الذنبي الذي من دمحه الدم ذو النفس السائلة يسمينه العلماء الحيوان ذو النفس السائلة يعني دمه يسير لأن في حيواناتها دمه يسير ذنبعوض مثلا وهذا الحشرات الغلغية قال إن لا دم ولكن لا يسير أما اما ذوات الدم السائل فميتاتها حرام ميتاتها نجسه باتفاق الفقهاء ميتاتها حرام ميتاتها نجسه باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى فكل ميتة حرام والليذ ذكر الله عز وجل منها المنخنقه والموجوعه والمترديه والنقيحه وما اكل السبع ها يعني ايه المنخنقه معروفه الحيوان اللي مات بخنق سواء بالخنق باليد أو بالحبل أو بالغاز المنقلقه والممقوده المضروبه على الراس سواء كان مشابوش ماسكها من رجليها في الحيطه تمام او ضربها بحجر على راسها فماتت ها والنطيحه معروف حيوانان ينتطحان معا فماذا حلوا لا يمكن والمنترجيه التي تصف من المكان العالي من جبل أو شاهق او نحو هذا فتموت من هذه الايه من هذه الصدمه بالارض فادي لا يحل اثوها ايه وما اكل السبع يعني صرا سو الحيوان المفترس ها تمام؟ لئب أو نحو لئب أو نحو رجل الشاء قتل الحيوان فمات الحيوان يحرم, هذا الحيوان يحرم هذا الحيوان وما أبينا من البهيمة وهي حية فهو ميت ما أبينا, أبينا يعني فصل ما أبينا يعني ما فصل من البهيمة وهي حية فهي ميت يعني فرضنا مثلا حادث مثلا رحيل سيارة كبيرة صدمت بقرة فأطارت مثلا رجلا منها أو ساقا منها فعندنا كورة على الحالة تمام؟ هل يجب أكله؟ رجل؟ لا أجل رجل ميت لا يجب العرب كان العاصه ان كانوا على سنام الجمل ويقطعونه بالسيف ويشونه وياكلونه الجمل ايه ده صح هو السنام ده ما فيش فيه احشاء ولا ابعاء ولا فيه حاجه دهن وخلاص فكانوا يقطعوا هذا السنام بالسيف ثم يشونه وياكلونه فاخنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ما ابينا يعني ما فصل ما ابينا من البهيمه وهي حيه فهو ميت فسميت فصل رخ احنا قلنا بطن رخ بهذا للميت سن الحيوان ورحمه مسك لقد أبتوا خلاء عبيده هذا حرام نأكله هذا, هذا ليكون إلا بالتركيب الشرعية على ما يأتي بباب الدكاة إن شاء الله أقصده وكذا أجمع الولماء ورحمه الله تعالى على حرمة الدم المسوح حرمة الدم هل يعني الدم السائف من الثبيحة حتى وكيد الثبيحة حالك الأبقار والغنم والجمال ونحويا سن يأخذ من الدم واشرده ولكن أحسن ذا بها من قوة وفيتامينات ودم طالقة هذا حرام بإجماع المسلمين هذا حرام بإجماع العلمان وكذا أجمع أهل العلم على حرمة الحياة والعقارب أجمع العلماء رحمه على حرمة على حرمة أكل الحياة والعقارب على خلاف طريقة الرفعية والموالد يعملوا الحضرة بقى وفي الآخر مسجد عبادهم ويقسموا على بعض هذا حرام بإجماعهم يأكلون حراماً كان شعرهم أن الحرام هل هذه الطائفة تكون من نتيجة؟ الطائفة ضربة مبتدعة تخرج على شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله وجميع الخبائث محرمة وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونهوه جميع الخبائث محشرات يأكل الصراصير الدود ده والقرائيس وهذا الشيخ قفار يبدأ الكفار يقولون كل هذا لكن الإسلام حرم هذا قال ويعيد لهم الطيبات ويحرم عليهم هذا الخبائث فكل خبيث عرفا أو عامة فهو حرام كل الحشرات ها هو حرام كل الحشرات يعني اذا ما كان من جمله ايه الديدان التي تكون في بعض المأكولات في الخل أو في المش متى تؤكل تبعا لا بيكون حرام عليك يا اكلات الاشياء المشرفه مش حرام لان القاعده الشرعيه بتقول ايه التابع يتابع التابع لحب له في نفسه لو سلمت الدوده لوحدها هتصبر ويقول له حرام عليك تمام لا يجوز حكم لان هذا شيء يستفته الناس يستفيده الناس تمام يعني حشرة ولا حاجة وقعت في الطعام ولم يراها أكلها لا بس بالطبع انطرف نفسه نقول لنا كل الحشرات لا لو حصل وانعصزت لا نقول عليه نوع ذلك الشئ محرم تمام وجميع الخبائط محرمة كالحشرات وأيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبنيا نهى النبي عن الجلالة ما الجلالة؟ أيواني بتعافي يعني يُعرف على النجاسات غارب أكله وعرفه النجاس البطل ينقر في المجال الطيور تأكل الدم والميتات والنجسات هذا هو تمام حيوانات تأكل العذرات بني آدم الفراث الأدام والشتاب حرام الحيوان الصاحي الحي ده حرام يركب. كان يركب وحرام يؤكل إن كان يؤكل وحرام يشرب لبنه إن كان له لبن وحرام يؤكل بيضه إن كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدالة وألبانيا وفي بلد الجدالة هناك خشف من أهل العلم وألبانيا أيضا غعب كلام لكن نصح بيه كده في اصاير لنا الظاهر يقول نهى عن الذلاله وقال بانها من ابن رحمه الله اجمع المسلمون على أن الذابته إذا علفت النجاسه ثم حبست وعلبت الطاهرات حلل بنوع من لحمه تقول الطاج الحيوان اللي كان تاكل نجاسه ده البط اللي جاك في المجال ولا اي ولا في التراب في النجاسات يعني زي بس ها وتطعم علفه نظيفه طاهره وبعد 10 ايام 15 يوم يتغير الامر وينرجع ما كان يركب يركب وما كان يؤكل يؤكل وما كان يعني يشرب لا لا يشرب ده. باب الذكاه والصيد باب الذكاه او الترقيع والصيد الذكاه هي يقول ال اذا كان ذبح الحيوان ذبح الحيوان المقتول في اكله على الصفه الشرعيه ده بفري ودجي ودسيد اللي هم ايه الشوارين والاورده اللي على جانبي العنق وخصل الخصومه والحقوم الحقوم المعروف ده. بعد الخرقم وراقي المريء المذع ده الاكل تمام دخل على الخرقمه الخصومه دي مدخل الهواء ووراها على طول في مجوب ثاني اسمه المريء ها لو مبلغ اكل وبعدين يبقى اتنين كده ورا بعض واتنين جنب بعض يبقى انت بتطلع كام اربعه اراح الحيوانات اللي هي قصره العنق كالشياه والماعز والاقاط الدح يعني الدح قريب من الراس تحت الراس بقليل الحيوانات طويله في العنف جدا في الاجمال ها تنحر القطع عند اللب اقصى ايه اقصى عند مشرح الصدر تحت بيطعنوا كده في في اللب اللبه هي اقصى فهذه صفحة التذكية قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما قطع الأودات كل ما أنهر الدم فكل كل شيء يريد مشموعة الشرع لما يتعبدن بسلاح مخصوص والسكين فيها ثلاث مصامير ووقدين إذن من الجسار هذه كل هذه الأشياء ما أنزل الله بها كل هذه الأشياء ما أنزل الله بها كل ما أنهر الدم أي شيء؟ ولو زجاج كسرت الزجاجة وزبعت بها الحيوان حد لو كسرت حجر المرسان وكان زو حد وزبعت بها الحيوان حلّ ذلك ها؟ لو أتيت مثلاً بقطعة من البلاستيك أو من البوص مسكت البوصة مثلاً شاهدت أثنين هبقت حمية جدت البوص بيجرع دبحت بها الحيوان حلّ ذلك لكن يستحب أن تكون الشفرة عادة إحساناً بإيه؟ إحساناً بالحيوان لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا الضبتة وإذا دبحتم فأحسنوا الضبتة وليهد أحدكم شف ذبحته تمام فيقول الحيوانات المباحه التي هي الاصل في جميع الحيوانات الحيوانات المباحه لا تباح بدون ذكاء الذكاء بالذال حرف الذال لا تباح بغير ذكاء ها الا السمك والزره السمك لا يذبح ولا دخل على الشريعه الاسلاميه ولا الزره يذبح تمام يؤكل ميتته على طول تقرين الثلاثين اللي كانوا بيتحكوا عليها المسلمين جايبينها من الصين 30 سنه فتبقى لها ذبح على الشريعه الاسلاميه السمك والزره ويستغفر الناس أي حاجة بيك في أي حاجة طرصة فيقول الحيوانات المباحة لا تباق بدون الزكاث إلا السمن والزراث ويشترط في الزكاث أن يكون المذكي مسلما أو كتبين يهودي نصراني يقول الزبحته آه يقول الزبحته يهودي نصراني أما الوثني يبيعبد الأوسان ويعبد هودة ويعبد غالبي ويمنده كلهم أو يبيعبد الأشجار والأحجار أو يبيعبد الموتى والقبور أو يبيعبد الجن والشياطين كل هؤلاء لا تؤهل تبائحهم ولو قرأوا عليها القرآن كميلاً الواخن الذي يعبد الأوسان أو يعبد غير الله أو المنحد الذي لدينا له لا, لا تحل تبيحته وإن, وإن سمى أما الكتابين اللي هو اليهودي أو النصران تحل تبيحته لأن الله تعبدهم في شرائع كما تعبدنا ألا أكلوا ألا أكلوا كما في شرائعنا أن لا اكله ان لا ياكل الميت كما ناكل يقول يشترط في الذكاه اولا ان يكون المذكي مسلما ها او كتابيا على الاقل مميزا على الاقل ولا يشترط في الذبح البلوغ ولا يشترط في الذبح البلوغ ولا يشترط في الذبح الذكوريه مش لازم يكون اللي بيذبح واحد راجل لا ممكن امراه ولو حائض ولو عليها الجنابه ولو كان رجلا ذنبا او عليه هذا اصغر او أو أكبر يربوز له كل هذا, كل هذا الأمر لا تشترط فيه الطهر كل هذا الأمر لا تشترط فيه الطهر هذا تجديدات ما أنزل الله بهم شلطاً وصلة النبي سامحة من سائلة صلى الله عليه وسلم يبقى اشترط في المذاكي أن يكون مسلماً أو كتابياً على الأقل أما المجوس والوسني والملحي الذي الذي لديناه لا فحل زبائفهم وأن يكون عاقلاً لأن المجنون ولو قصد الزابح فذبهه ميتاً المجنون ولو قصد الزابح فذبيحته ميتاً الطفل الصغير ولا سلو وطلع فوقاً يدبع في البطن لا يا كده أفضل طفل الصغير دون سني المدرسة لا, لا نية له لأنه يعني يدبع على وقت العبث واحد بيهدي الحيواء في السكينة أمان لا يؤكد لابد من قصر لابد أن يكون الحيواء في الاستعافة المذاكي مسلماً أو كتابياً عقلاً مميزاً على الأقل تمام؟ قاصداً للذبح قاصداً للذبح لا على سبيل الله هو على سبيل العبث ونحو ده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجسمة نهى عن المجسمة أي قال طالت الأبداء والحيوان الذي يرصد ويكون غرضاً للربي يعني أن يتعلم النشان يقول رجبي الحمامة والنفخة وردنا مكتفين وعطونا العمود ومنشين علىه يحايا وبعدما تنوت البحار يقول له هذا حرار لا يؤمن وشكل انصاد الطيور بالسهم وبالبندقية وهذا اي الطيور اللي احنا مش عارفين نمسكها انما احنا لو بطاخه بالفرق ربطناه بحبل خاص في ايدينا يبقى يلزمنا أن نذبحها لان الله عز وجل لما أباح الصيد ورمي الصيد بالسهام والرمال والرصاص والعواد إلا لبعده عنه والصعوبه ايه صعوبه الاستنساخ يا صعوبه عليه فادنا في البدء انما لكن الطائر في ايدك او الحيوان في يدك ثم بعد ذلك تاتى خطوه تجميع السهم اختيارا او البقر قدامك في المجازر الرغبيه والايطاليه بقره قدامك دي بالرصاص ليه هو البقره قدامك اهي لابد ان تذبح اقرمها برصاص لا توقف تشبه ايه تشبه المفقوده تشبه المفروضة في الراس يقول وان يكون بمحدد الاله اللي يذبح فيها الى حد الى حد ولو حجرا لحديث النجاريه كعب بن مالك ها رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما راى في الشاه أه؟ أه؟ قد تردد او يعني على, على, على يعني رأت فيها علامات المهتئة شاه من الشياء التي تبطأ الغنم وفي شاه تعدت مرضاً وخلاص حكمته قامت صرعة البنت جاء جادت بصرعة وكسرت حجر على الأرض وأخذ الحق في الحجر وذابحت به الشاه فأجاده رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتها رسول الله فأمر رسول الله يبقى لها وخلص المتحدة. الحديث بالتفضل يشترط في, في, في الآلة في الرجاء تكون محددة ولا غير سكين ولا غير سيف أو رحمة محددة فمحددة. وان ينهر الدم ينهر الدم يعني يسيل يسيل الدم وان يقطع الحلقوم والمريق وان يذبح رسم الله عليه وان يذبح رسم الله عليه لقب الله تعالى ولا تاكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ولا تاكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليحون الى اوليائهم يجادلوكم وان اطعموهم انكم لن لما كان ياتون الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويقولون له ما قتله الله وصار ميتة من غير تدخل انسان تحرمونه وما قتلتموه بايديكم تحلونه يعني الحاجة اللي بتموت موت ربنا كده لوحدها تاكلوهاش ليه طب واللي تموت موتك انت تاكلها واللي ربنا اللي انت بتعبده وموته ما تاكلوهاش فبعض الصحابه احتاروا في المساله وبعدين في ايوه صح هنعمل المفروض اللي ربنا كان بيحب ربنا يبقى ربنا, ربنا. ربنا. ربنا. هو قلت لأنه ما هو ذوه ما نتلوش شبهة الحل بسيط خلص إن الذي أمتها هو الذي حرمها وإن الذي أمرنا بخطيها هو الذي أحلها إن الذي أمتها هو الذي حرمها لما قالك ما نتلوش لنا بعمل وقل اللي أنت جنور راقة كلا يتعبط هو الذي أمر حدنا اختصار أبدا وكذلك يشترض في الصيد أنه إلا أنه يحل بعقر كذلك يشترض في الصيد أن يكون الصيد مسلما أو كتابيا عاقلا على الأقل المميزا قاصدا لرمي الصيف قاصدا لرمي الصيف إلا أنهم يحل في عقر الصور في قتل الحيوان في قتل الآجل ثلاث حاجات قلنا النحر هو الطعن في اللوبة هو النزم هو ده قريب من الرأس وقلنا العقر وهو الإيه الرمي بسهم أو رمح أو رصاص بما يقتل غالبا في أي موضع يصيب القتل في أي موضع في رأسها في بطنها في عنقها في جنبها في ظهرها تمام. طالما أنه رمي ومنصيب القتل ولكن هذا يكون فين؟ الصيد الغير مقدور على تدفئته الصيد الغير مقدور على تدفئته قال وكذلك يُشترطه يعني كل ما مضى في الصيد إلا أنه يحله ها؟ إلا أنه يحل فيه العقر في أي موضع من بدنه ومثل الصيد ما نفر وعجز عند الحين ما نفر وعجز عند الحين يعني حيوان أصلا طبيعي بقر مثلا ولا جمل او جاموسه او شاه او الـ او الـ وبعدين حصل له نوع من انواع الصرع جاله نوبه هلع وهرب مننا الناس في الصحفه في المزرعه كتير جدا في السخانه تمام يجي الحيوان يكون ايه طعن طعنه جدا كده والحيوان جدا يجري منهم يجري من الناس وينطح شمال ومفيش حد يعملوا حاجه تمام فهذا الحيوان ينقال له ايه نثر ها نثر وعجزنا عن ساقه نسيبه ازاي لو سجن يتملك هيوكن يبتله هو يقتل الانسان تفعليه ضعه او حاجه اش ماذا نفعل نفركه يتلب ويقول عليا ممكن نرمه بالرصاص في مثل هذه الحاله لأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره ذات مره فندى بعير لاحد القوم جاب كده حصل له هياء قام جاي ثاني وساب القطيع كله لحاله وساب ايه, إيه؟, إيه القافله كلها فراجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبعه الحصان ثم رماه بايه برمح فاسكت او قال فحبس يعني ضرب الضربه على تمام فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابدة كأوابد الوحش إن لهذه الإبل أوابدة يعني أوبدة التقاط الغضبية تحصل نوع من الأوعي الحياة والثاران إن لهذه الإبل أوابدة كأوابد الوحش فإذا ند بعير منها فبحروا بها تدير إن لم تردش طوله بإيه دم تدعو على رميب المصاص أو السهم أو بروح قال وعن رافع ابن خديث رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما انهر وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والضفر ليس السن والضفر ها اما السنه فعظم وأما الضفر فمدى الحبشه اما اما السنه فعظم يبقى يحرم استعمال العظم في الذبح او الذبح بالاسنان اللي بعض الناس اهل الحبشه كان يمسك الحيوان باسنان ويقطع عنقه باسنان هذه طريقه من طرق الدفع عند بعض المتوحشين من الايه القبائل البدائيه قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة. لا تذبح بسن ها او انهم كانوا ياخذون سن الحيوانات الطويل وبقى يعني خدوه ان هوه به طعن جف طعن حتى تنفصل العنق تمام لا لا نهيوا هذا حتى كان الانسان فعله قصدا لا والظهر نفس المساله قال أما الظهر فمدى الحبشه اما الظهر فمدى يعني مديه السكينه يعني مدى الحديث بعض أهل العلم استدلنا بأدى الحديث على أنه يتحرى ألا يتشفه بأدوات الكفار في الدمح حتى كانت أدوات عادية ولكن كانت أدوات عادية ولكن يتواجه أن كانت بعلامة يتميز بها الكفار أو يتميز فيها المسكون في الحيوانات كل هذا لا يحن أكله قال ويباح طيب الكلمي المعامل ولا مع معاك كلب مدرب كلب صيد هتطلقوا على الطائر أو على الارنب يطلع في الهواء وينقض وينسفه او يعني يتحيل له ويقتله فيقتله هل يحل هذا يحل هذا قال ويباح صيد الكلب المعلل رجاء الكلب الجاهل ممكن يعمل كده يعني ممكن الكلب الجاهل يعني يهجم على ايه على أو على طائر من الطيور او من الاشياء ويقتله حتى لو لصاحبه هذا لا حل هذا لا حل اذ هذا يبين فضيله العلم والمتعلمين يعني حتى العلم يميز بين الكلاب. العلم ميز بيد الكلام الكلب المعلم زبيحته حلال كلب الجاهل زبيحته اخرى أو صيد هذا حوام وصيده هذا حلال وهذا حيوان لتعلمه شرف العلم والمتعلمين قال ويواف صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجل إذا زجل يعني عرفنا كلب المعلم السائل بها يجيب على الصيد يروح لا يسمع كلام بسرعة ومسك الصيد يقول له بس ما تاكلش بس على طول يطرد تعالى تعالى ابعد يدها اهجم عليها يهجم اترك هيتركها هذا كل حيوان عمل اختبار بسيط جدا يعني ايه ده ارسل او اذا ترسل ارسل واذا انزجره او نعم واذا امسك لا تاكل لما يمسك الحيوان ما بياكلوش نفسه هو الحيوان المعلق او كان المعلق لما بيهجم الحيوان ما بياكلوش هو بيمسكه خلاص لصاحبه الذي ارسله وإلى امسك لا ياكل ها ويسمي صاحبها عليه إذا اخذ الشروط الصيد بالكلاب او بالحيوانات المختلفة سواء كان كلاب او فهونا في بعض الناس يرب فهد يستطبيق تمام او يرب بازي صقر يستطبيق ولكنه لابد ان يكون معلما على طرق التعليم المعروفه عند عند فقل ويباع صيد الكذب المعلم والآية القرآنية صريحة في مثل هذا قل الله عز جل قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوت الكتاب حل لكم وضع مكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوت الكتاب بلى قوله قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارك مكلبين تعلمونهن مما علمكم فقلوا مما أفسقنا عليكم واركروا اسم الله لذلك تعلمونهم لذلكم كان معادلات فَاَكُلُوا مِمَّا أَمْسَتْنَا عَلَيْكُمْ أَمْسَكَ عليك مَا أَمْسَكَ عَلَى نَسِيْهِ هل عرفت هذه؟ إذا لم يأكل فقط أنسك عليك وإذا أكل من الحيوان فقط أنسك على نسي أمسك على نسي وصلوا ناسهم لا تأكلوا تمام؟ والحديث الذي رواه الإمام المسلم وغيره من حديث عدي بن حاتن مكتفق عليه من حديث عدي بن حاتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاتبعه هذا شرق الناس اللي كنت تطلع في الصاد يمام مثلاً بالإيه او أو عصفير أو الغيور البرية كالحمام البدي ونحوين إضرابها بالرصاصة تنزل حياً صحيًا تمام؟ يوم ماسك رأبتاً فلاحها هذا لماذا؟ يابد أن يدركها بالتلقي الشرق بمثواة سكين سنتين أو نحونا تمام؟ وإن تركها حتى تموت لأدوث لو سبها من أثر الرصاصة حتى تموت وهو قادر على دبيها نو هي ما زالت حيه هذه ميته لا تو وارق قالت قد على راسها بيدق بيد ميته لا تؤ يبقى الذي تورب الرصاص نزله حيه اذا نزلت حيه تتبعها دبح نفسه طبعيا فان ماتت من تلك الرصاصه فلا حرج المات من تلك الرصاصه فلا حرج عليه قال فين اضربته او حياه فدبحه فين اضربته وقد قتله ولم ياكل منه فكله وان وجدت معك البكه كالب غيره وقد قتله فلا تذبح يعني انت لو اصطاد الكلب بتاعك اصطاد انت في كلب كمان 22 جنب جنب ايه جنب الفريسه كده لكن سيدك في مع بعض تاكل ولا لا تاكل هذا كما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر فخريس الكلب بقى مين فيكم اللي دبحها ولا مين فيكم اللي اصطادها فمهم على الكلاث فمش حاجه تمام يقول فاين وجدت مع كلبك كلبا اخر ها قد وققت له فلا تاكل فانك لا تدري ايما قتله فانك اذا اردته ولم يقتله ستفبح سواء كان كلبك أو كلب الثاني طالما أنك أدرت حالياً لسه فيه رمك الحياة فاتبعه ولا حرمك وإن رميت سهمك فالكل اسم الله عليه إن رميت سهمك فالكل اسم الله عليه فإن غاض عنك يوماً فلم تجد فيه إلا آثر سهمك فكل شئتاً فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تفكر يعني إنسان صد حيوان يكن فيه أو بسهم فعالين بيكحف عنه في أي طريق مش لآفة فعالين وجد نهر من, من الأنهر أو بركة أو طرع من الماء وفيها الهيوان الذي صاله قد في الماء يأكل لا تذكر هل مات غريقا أم مات من أثر سهمك أو من أثر صيدك وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل وفي الحديث إن الله كتبت حسان على كل شيء وقد قال زكاة الجنين زكاة أمه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاك أم يسمى يذبح نافع شراء باقرة والدناقة والشاء ووقد في بطنها حمل هل يكون هذا الحمل أن يؤكد لا؟ إن وقدتها حياً لهذا الانتفاة وإن طابق نفسك بأكري فكله وإن وجدته ميتاً فقد اكتزأنا وكفانا ذفر أمه كفانا ذفر هذه المم فذكات الذي في البطر ذكات أمه يعني ما حصل لأمه من الذكاء فأمان له هو ذكاتنا فهو ذكاته لأن بعض الناس تقيموا تقيمة غريبة جداً هل الجنين؟ هل ذكاتوا أمي؟ يعني إذا ما زبعت الأم إذ بعت الجنين هو كمان لا، لذلك أتجرب فيها, فيها بعض نظر ولعل من تكلم بها أجر أجراً واحداً لكن ذلك عليك أكثرون أنه إذا خرج الجنين حياً لابد من ذلك وإن خرج ميتاً فعند ذلك الأم جاءت أكل سواء أشعر أو لم يشعر, يشعر. أنت على شعر أو أنت على المستحيل لسا كل لحظة كل آلة إن ضابت نفسك بذلك كل. ما <تصفيق> لا طبش نفسك تروح احسن بلدات الكولونيه ياكلون الاجنده ياكلوا الصقف ده هو مش صقف ده كان في بطن الام انت اللي اخذته وما سقطش انت اللي اخذته بايه بل بالدفع تمام بقى الباب الايماني قال الشيخ رحمه الله كان عقد اليمين الا أو او باسم أو بصفة من اسماءه او صفته المشتقه الأيمان جمعوا يمين وهي خلاف اليسر وأطلقت على الحالف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل منهم يمين صاحب معرفة ماذا؟ كما لم يأتي الثاني يأتي صاحبهم يمين ويحلق وهو يدرس يدهم فسميت يمينا نظرا إلى الجلحة التي كانت يعني يتعاملون بها حالا وقد قال الله عبدالله في قائلات كلية احفظوا أيمانكم المسكر صاحب كلمة وعنده رات وعنده حلف على حلف بإسم الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى عند هذا الحلف ويحفظ هذا اليمين ما لم يكن فيه ضرر ما لم يكن فيه ضرر إلا ضرر ونور وقد كره الله عز وجل أو لما كثرة الحلف فقال فلا تطع ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني الحالف منفقة للسلعة منحقة للبرت الحالف منفقة للسلعة منحقة للبرت تجار في السوق ها؟ كل يوم يتلب ألف يمين والظالم كذا والله, والله عليه كذا والله ما يليه والظالم خصرانا إلى آخرين حتى وإن كنت صديقا ستنفق سلعتك وستجلم على نفسك معق البرت سبي محمد يقول ذلك اليمين منفقة للسلعة منحقة للكسب منحقة للبرت تمام؟ وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يمينه الغاموس كذب الضياء وغاخا خراب اليمين الغاموس يمين الكذب كذب الضياء براقع تخلي البيوت خراب محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله في باب الايمان من الوسط بمكان كما قال الله عز وجل وكذلك عندنا تشديد اليهود في باب ولا ترخيص النصارى في باب الايمان يعني في وصير مسيحيس عليه السلام أنه كان يقول للحواليين قديما يعني في التوراة كانوا يقولون لك لا تحنث يعني إذا حلفت ما تقعش يبينك وإن حصل ما حصل الدنيا ستخرب ستمهدم البيوت وسيتضرم لا تحنث قديما كانوا يقولون لك لا تحنث وأنا أقول لك لا تحنث ابتداء لماذا؟ ولكن قل نعم نعم لا لا بس تمام؟ فهذه نوع الأنواع الأصار والأغلال التي كانت على لدينا من قبلنا فجعل الله عز وجل الأمة وصفا فقال الله عز وجل لا تحلفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبة ولا بالله تقعوا سما كان حليفا فليحلب بالله أو ليسكوا فقال الله عز وجل وحفظا أيمانكم فإن الرجل من يمين اليمين, أو اليمين ده إذا استثموا سيعن يأسل من الحرق والضيف المشقة يبقى يفتح الله عز وجل لنا ففرق بكثارة الأيمان قال الشيخ رحمه الله فلا تنعفل اليمين إلا بالله الأيمان على ثلاث أقسام عن ثلاثة أقسام خسمك يسمى باليمين الغموس وهو خسمك يسمى باليمين, باليمين المنعفذة الأيمان ثلاثة أقسام غموس لا ويمين لغا ويمين منعفذة تمام و سأيك تفصيل كل واحدة منها قال لا تنعقد اليمين يعني يمين المنعقد باهن التي ترتب عليها كل الأحكام التي قال الله عبد جل وليس عليكم جناح فيما أثارتم بيه ولا فيما عطارتم الأيمان وليس عليكم ولكن بما عقدتهم الإيمانية عقد اليمين كيف يتلم عقد اليمين يقول لا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفت من صفاته والحلف بغير الله شرك الحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقال من حلف بغير الله فقد أشهر تمام يقول ولا بد أن تكون اليمين المذيبة والكفار على أمر مستقر اليمين المعقده يمين باسم اسماء الله او صفه من على امر مستقبل هعمل سوف أفعل أو لا أفعل ابدا أو لن أفعل تمام مستقبل اما اللي فات لا والله ما عملت والله لا اعمل تمام هذا لا يتعلق باحكام الايمان التي بين ايدينا انما الاحكام من في المستقبليات في المستقبليه تمام وقاهل افعالنا والله لا أفعله أفعل. تمام يقول ولا بد ان تكون اليمين الموجبه للكفاره على امر المستقبل فإن كانت على أمر ماضي وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس فهي اليمين الغموس في اليمين الغموس يحنف على شيء مضى وانفضى كذبا والله يحطل والله حصل هو كذا متعمل فهي تسمى باليمين الغموس لأنها تنمس صاحبها في نار جهنم تنمس صاحبها في نار جهنم ليس لها كسارة ليس لك كسارة في هذه المصيبة كبيرة جدا ليس لها كفارا اليمين خمس ليس لهن كفارا وعتى الكفارا وعتى منها اليمين الغموز قال وإن كان يظن صدق نفسه فحلف خطأا على أمل لم يحصل أنه حصل أو على حصل أنه لم يحصل إذا حصل وحلف بفعل وهو يظن أنه صادق فهذه صورة من إحدى صور اليمين إلا هو إحدى صورة من صور اليمين أنه يحرف الرجل على أمر مضى وانقضى خطأا أو يظن نفسه صادقا اول يا قبل الراجل بدا والله كلى والله والله لا تكاثر والله لا تشارب والله اوع والله توقف والله خش والله لا داخل هذه كلها تقال يمين لا ولا ترتب عليها احكام هذه لا ترتب عليها احكام اليمين كما قالت ام عائشه رضي الله تعالى عنها في تفسير اللغو في اليمين هي قول الرجل في بيته بلا والله كلى والله طيب اذا عقد اليمين بصدق من الصفات على امر مستقبلي وهو معزم على الحلف ثم حدث في يمينه يعني وقع او ايه يعني عطل هذا اليمين إن حلث في يمينه بأن فعل ما حلف على فعله أو ترك ما حلف على فعله هتعمل كذا ايه والله هدف فأيدي لم او أو انتشأعمل كده ايه والله ما هدف فإننا عمل هل لا يزمع بالحمد في اليمين إذا حصل وجبت عليه الكفارة وجبت عليه الكفارة عد رقبه عد رقبه وركب إلى الطلقة لأن الرقب المؤمن يعني عنده عرص من حر ماله قد اشترائه حر ماله كيف يكتبوا إلى الله من اليمين لا انا كفيه يعتق هذا العبد اول الخيار لا يعتق العبد العبد عنده يطعم 10 مساكين أو يرسو او يرسو هذا ايه قال امر اختياري تسمى واجب ايه تسمى كفاره مخير فيها كفاره المخير فيها فالا لم يجد العبد ولا الاطعام ولا كسوه لا يجد حاجه من دول يطعم الكفاره ايه بالصيام 3 ايام يبقى بعض الناس ده الناس يبطيون كل ما يهني في الفان ويعملوا كده هتصوين من ثلاث دي ايام مش كل إنسان تكون سنة فيها القادر على الإطعام مواجب عليه إطعام وانصام ألف يوم فيمينه في, في عمر لم تكفر بعد <تحك> القادر على الإطعام أو على الكشوة فصام ولو عشرين سنة هذا لا يؤسع الكشوة لابد من الإطعام أو الكشوة أو العذر إن كان من أهل العذر فإن هذا إيه من الواجب المرتب الثلاثة دي على بعضها كده العذر والإطعام والكسوة في مقابل الصيام ثلاثة مع بعض عند انعدامهم في مقابل الصيام فلا يبدأ بالصيام إلا عند العجز عن الثلاثة أو الحديث يقول طبعا افعام المساكين افعام من أوصط ما تطعمون أهلكم كما قال الله عزدان يعني افعام من أوصط ما تطعمون أهلكم يعني ده الطعم المتكلف أو التعمل مات ولا افعام بتعالفطار اللي هو سندودش على الوائفة لا افعام وصط يعني تمام والوصط ده بيختلف الإنسان لإنسان يعني في بعض الناس من الطبقات الغنية متوسط يعني تكلفة واجبة الفرض الواحد ممكن تصل إلى 50 جنيه الفرض الواحد فقط تمام؟ واحد تاني 50 جنيه ممكن يصرف من هو يعني لهذا تطبع تيام خلال 6 تيام أسبوع تمام؟ فبتختلف مثال الإنسان حسب حال الحالة إن أطاقت تدفيرها بأوسط ما يفهمه أهله بيه تمام؟ يبقى أطعم عشر مساكين وابا واحدة مشيبع أهم مشيبع شكون الإنسان يشبعوا خلاص ايش بعمل له 200 من ال 200 الف من 10 0 يعني يجمع طعامه ويديه للناس او يديلهم الطعام يعني يخوهم مفيش مشاكل لازم يكون مطبوخ لا يلزم يكون مطبوخ ها يلزم يكون نثره جافه لازم يكون جافه اعطيهم وهم يطبخوا لا لا لا توطعم 10 مساكين كما قال الله سبحانه وتعالى لا تستطيع الاطعام اذهب الى مجاعة الفقراء المساكين وكلها انت وكالة عني اطعم هؤلاء المساكين او خذ هذه الملابس واكسو هؤلاء المساكين العشر بما يكسوهم بما يسمى كسوة العرف تبقى كل واحد فرد الشراب هي كسوة والسلاة تبقى رحمان دين هي كسوة المنديل لها كسوة ولا فرد الشراب كسوة وحتى فردين ولا طاف شرابات يفعها كسوة لا كسوة يعني فيها تصريح فيها الصلاة للرجل أو لمرأة للرجل فيها خميص أو لمرأة يعني الخمار ودنع هو التربير بيتي أو نحر فإن لم يجد فصيام سلاة فيه أي قال الله عد لله فكفارتوا إطعاموا عشرة المساكين من أوسط ما تقيمون عليكم أو كسوتهم أو كحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك التفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمنكم إنسان تافئ بها كل كثان هو بيهن بأرسين مجدد تلفون أيوة عمل السنة أنا أقولت لمراضي لو عملت جادة كوني طارئ أحلها سيطة منتقولت لكي ده ليه؟ لك لا أسنع كنت سهال يعني وانتظى علي الطلق بالثلاثة وطلقين فوق الطلق من في عامة وطلقين ثلاثة حتى كده عارفه بدك بلاش كتير ما اقدر خليك وزن تمام فيا ما تنساش خالص يا عين هنبدا نحفظ يمينك الا في الايه الا في الضرر لا ضرر ولا ضرار لما كل يوم هو نفس الشخص هو عاد كل شويه يعني انت قلت عليا الطلاق بالثلاثه وبعد شويه قلت الطلاق اطلي 1000 مره, مرة. بتعمل بس كده قلت هتطلق ثلاثه ولا واحده ولا نص واحده ولا اتحمل طلاق اكثر ليه بتعمل كده وبنظرك اه يعني ده يعني ده عدو ولا حبيبه قال نعم وعن عبد الرحمن الإنسان رقضت الله وقال عنه صحيح رسول الله قال رسول الله إذا حلقت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفت عن يمينك وقت الذي وفقه فأمر مستحب هذا على سبيل الاستحباب إلا إذا كان سيقع طرر لا ينتفع إلا أنه في اليمين فأيجب أنه في اليمين بمعنى سنحلف على سن الإنسان أنه والله من أشكل هذا الشيء لنا دي كالكم من أشكل هذا الشيء لنا؟ يعمل وإن لم في بأدى العمل لا عيال وضاعة امرأة تمام او تعطى مصالح الناس لا احد يحصل هذه من غيره مثلا او هذه الوظيفه غيره ويحلف ثلاثه بالله و10 بالله تمام ان هو ما هذا العمل الضرر الشديد بعض الاموال المرفقين وتعطل مع كل الناس يلزمك ورجلك فوق الارض ان انت تكفر كفاره كبيره وترجع شغل ثاني لان انت الأمر ما انتش لنفسك ووراك ناس مسؤوله بان هذه نفقات ومصالح ناس حقيقيه تمام واحد ثاني يقول لوليت والله ما كلمه مايكه ده ده انت لابد ان انت تاصر والدك إلى جنبك انك تكسر عن هذا اليمين وتطيع راحه سبحانه وتعالى وتكلم والدك اي يهجر بقى زوجته يهجر اولاده يهجر اخوانه فاصل الدنيا بحالها علشان يمين حلفان السلف رجل الله تعالى عنهم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يبادرون إلى طاعه الله سبحانه وتعالى فان حلفوا لا يكون الا قليلا رضي ولا يلفون الا على امر عظيم فان حلفوا وجد المصلحه نفسخ هذا الحلف ونحن في هذا اليمين عند الطلبه الامام عفوا عبد الله زبيره العواقه أبو, ابو ابو ابن اخت عائشه رضي الله ابن اخت ام المؤمنين رضي الله عن ابن زبيد ابن اخ اثناء اخت عائشه تمام لما كانت سيده عائشه كثيرا على الفقراء المسنين قالوا احجرنا على عائشه عايز انفعهم ولا ايه عشانكر عليهم قالت او قالها والله لا اكفيهم معي ابدا تمام؟ فطبعا أم المؤمنين ليس واحد عليه فالنساء عليها طوب الأرض لأخذ جامعة من الصحابة يستشعونها يعني له عند عيش رضي الله تعالى عنها وهي تذكده قد حلفته قد حلفته يقول إنما هو ابنك إنما هو ولدك لحد ما, إيه؟ ما رضيت عنه فأعتقد عشرة أعبود رضي الله تعالى عشرة كل الإنسان بعد أدفته أعتقد عشرة أعبود لله سبحانه وتعالى يعني فأطاعت بالنسبة ولما فاض مصح ابن عاصم في عرض ام المؤمنات عائشه رضي الله تعالى عنها حلف أبوها ابو بكر والله لا ينفق عليه ابدا وكان مصح ابن عاصم رجلا فقيرا في كفاله ابي بكر الصديق رضي الله عنه والله فلما في عرض عائشه كما تكلمه غضب ابو بكر لعرض بنته الشريفه الصديقه ابن الصديق فحلف بالله عز قال لا قال لا عليه الا يكذمه الله في عتاب ابي بكر الا تحبونه ولا تكن ان الله عليكم قرا البكر بدلا يا ربي يومك بدلا يا ربي فداه احنا المصلح وكفر عن ذنبه تبارك برضو مع في اليسار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كانت اخته تحت رجل وزوجته طلقاها وبعد ما قضت العده ذهب ليفتجع قال ذو جوتك واظلمتك حتى اذا انطقت طلقتها حتى, حتى اذا قضت عدتها جيتك ذو والله لا تزوجك ابدا فانزل الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى الايات اللي هي ايه ولا تعبئهن ايات احنا ازواجهنا اذا تراضوا بينهم بالمعروف فربنا سبحانه وتعالى ان القى في قلب الرقه فكفر عن يمينه رب تقوى تعالى الله وعلى اليه زوجته ووعدها الاولاد فالسلف كانوا يعظمون اليمين جدا رضي الله تعالى عنهم وارضى فاذا حلف وكان في الحلف مضره كسروا باضعاف الله سبحانه وتعالى عنهم قال ابي اذا حلفت على يميني واخرت غيرها خير منها فكفِّف عن يمينك وأحذف لديه وخيرك وفي الحديث من يوجد على يميني فقال ان شاء الله فلا كيف فعلك يراحب يقول شاء الله والله لا أفعل لك شاء الله تمام؟ قال إن شاء الله دي إذا حق thousands وما ترتب على اليمين ما يريد فلم يستطع أن يوفي بعد اليمين فلا كفرك عليكم فلا كفرك عليكم انت في كل مرة قال إن شاء الله عشان تهرد لا، لو أنت إن شاء الله كانوا تردركم الأفضل بردو أن تكون إن شاء الله وتبتازي التكلم يعني تقول إن شاء الله تحكيفا لا تعليفا الذي لو حصل ان انت مع بذل الجهد وافرغ النس ان توفي بهذا اليمين وبعدين حصلش الرصيد تعذرت المساله في اقامه هذا الايه هذا اليمين يعني او التزام هذا اليمين فالتزمت بالايه بالحلف لا باس بذلك ولا كفارة عليك من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا من فعل وهو في الايمان الى نيه الحال يمتع في الأيمان إلا نية الحالف يا الواحد قالوا والله لا أفعل كذا كل مديم عناقية عندك فلن تفكر عليها ما معناها عندك أنت وما نيادك في هذا الحالف تمام؟ إن قالوا والله أعني كذا دون كذا خلص صدق بيه؟ بقول فالحالف على نية الحالف ثم ينظر إلى السبب الذي هي اليمين يا الواحد يقولوا تحديفتي ليه؟ ليس فاكر هتكون أصدق إيه بالأدباء؟ ليس فاكر طب كده القصه كده من اولها يحكي القصه من اولها بنجد ان المساله كانت ايه امتناع من الذهاب إلى الشغل في اليوم الذي علف عليه اتخلص طب انروح في اليوم ده لا ما روحش اليوم ده خلاص ده كفر طب كان ظاهر ان كده ان هو مش هيروح الشغل ابدا او عايز يروح الشغل بعد يومين عشان المصالح هتتعطل عليه كفرت مين تمام فمن خلال القرائن والايه ولد القصه الطويله المفصله بتاعه الحجامين بنعرف ان قصد هذا الرجل او يقصد هذا الرجل النيه يسال عنها صحيح فان اعبر عن نيته فانتهى الامر لن يعبر عن نيته ننظر الى السبب الذي هيج اليها ايه اللي مع بعض ايه اللي خلى صوتك يعلى ايه اللي, إيه اللي تمام ثم الى اللفظ الدال على النيه والاراده انت قلت كلام في شبه انك اقصد حاجه معينه انك تمام ثم الى لفظ الدال على النيه والاراده الدعاوى واحد رفع على انسان دعوه والقاضي بيقول له احلف على قصدك انا بقلق يمينك على ما يصدقك صاحبه يمينك على ما يصدقك صاحبه اليمين علانيه المستحلف اللي بيقول لك احلف هو بيقول لك احلف على قصده هو مش على قصدك انت اليمين علانيه المستحلف ففي الحديث قال النبي اليمين علانيه الانسان قال وعقد النذر مكروه ويقول اللي ان شاء الله لما ابن يرجع بالسلامة ولما ابن ينجح وما رفض الشماء من العملية أو مشعلت أم من الولادة بكذا وكذا أنا هذبح لها لله كاي جاكل أفضل الفقراء يعني أو هذبح لله والله علي نذر كذا أو أفضل هذا مكروب النبي صغيرا أنه أنا عن نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال ولا لا يقدم شيئا ولا يؤخر النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر إنما يستقرج به من البخير إنما يستقرج به من البخير ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخلده وإنما يستقرد له من البهن فإذا عقده على بذن وجب وفاءه به فإن عقده على بذن قال إيه لله علي أن أكون عشرة أيام إلزم أكون عشرة أيام لله علي أن أحج هذا العام وإن حق عشر مرات أتهت يحج هذا العام لله علي أن أدور فلانا هذا الأسبوع يلزم يروح يدور فلان في الله عز وجل هذا بسم الله علينا نتصدق بكذا وكذا يلزم ان يتصدق بالذي اوجب برد اعمال طاع فإذا عقده الذي عقد النذر على بر عمل طاع وجب الوفاء به بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطع و ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي من نذر ان يطيع الله فلا فليطع و من نذر يعصي الله فلا يعصي نذر لغتان له الاجابه النذر لغه والاجل وشرعا التزام المكلف ما لم يكن لازما باصل الشرع التزام المكلف ما لم يكن لازما باصل الشرع يعني هو ربنا سبحانه وتعالى حد لنا الحدود وحد لنا الفروض والواجبات انت بتزود على نفسك خلاص اتحكم يعني ربنا سبحانه وتعالى اوجب عليك زكاه المال وزكاه الفطر بتاعه تقول لله عليه انا اتصدق ب1000 خلاص الطريقه زي الزكاه لا هي تقول ايه الله عليك صيام رمضان فقط وصيام الكفارات إيه أو سيام القضائم إن أفتدت بعض الأيام فتقول لله عليه أن تكون كذا وكذا فصار خريطة كرامضان لذلك لابد أن تصمه ما لم يكن هناك ضرر تمام؟ فهنا النادر هو الاتزام مكلف ما لم يكن لازمان لازم لازم لازم بأصل الشرع وهو صحيح إذا عقد بشروطه وهو صحيح بإدماع أهل العلم إذا عقد بشروطه تمام؟ لكن إذا كان في النادر الذي يندر الإنسان معصية أو ضرر بأنحقه لا كل لا توفي بهذا النذير لا توفي بهذا النذر لأن الله عز وجل ما أراد تعذيبنا أنفسنا القصة المشهورة قصة هذا الرجل الذي كان يقال له أفو إسرائيل النبي ويد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد جملة من الناس ووسطهم رجل والناس متابعون حول فقال هؤلاء من هذا الذي هناك قالوا أبو إسرائيل قالوا ومن أبو إسرائيل قالوا نذر أن يصوم لله يوما وأن يخف في الشمس فيضحى ولا تضي ويقوم فلا يقعد ويسكد فلا يتكلم. بل قرص كل هذه المقدمات الصعبة يعني اراد ان ايه يعني يبلغ النوع عن ايه عن من الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليقيم صوره ان وصح سياده الادب الادب وهذا ادب ايه يكون لا يقبله الله ولا يريده الله سبحانه وتعالى مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليقيم صوره فان الله عن تعنيف بهذا نفسه لغني تمام ومرأة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت أن تحجى بيت الله حافية كشفة الشعراء لماذا؟ أهو كده الخلاص جاء الرجل أنه يقل أشهد أنه, أنه وقتك نظرت أن تنشي أن إلى البيت أن تنشي إلى البيت حاجة من غير حمار يعني من غير طعر رصر فقال مرهد الترك والتستدر فإن الله عز جل لا يحبه مثل هذا وإن كان النظر مباحا او جاء لي مجرى يمين كنذر اللجاج والغضب أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين يا نوع الآن لله علي مثلا عن أركس في المكان الفلان جاء ننشاد نذر علي بالله ما في الكحلزي مجدها من المدرسة للبطرس يا ريو يا رأس من الكروس قربت نفسه والقناه ما يلق بمثل من صاحب الثيانة وما طلوق أن يرقص في الشواجع؟ يا رجل أكاد أوراق، هذا ليه؟ ولا هذا بين أولاد ولا فوصة، لو أغلقت على نفسك الغرفة، لا يريد أن يجب أن ترقص الرقص نقص، هذا قلب في نفسية الإنسان، الترقص تمام؟ لو أقول لكم عليش حسود نادر، الرجل نادر يعني أنهم يصحشون نادر دين وشدين لا، ليس هذا النوع من النادر، هذا نادر في معصية في الله النادر أن يعصي الله فلا يعصي تمام؟ نذر أن يعصي الله أهواء حيان للبقاء السيد للسيدة للقبر الفلاني للطريق الفلاني هذا شنك بالله عزادا وكفر بالله سبحانه وتعالى بعد إسلام ما يريقه بمسلم أبدا أن يفعل مثل هذا قال مثل هذا يتوكي لبعض غلى وستفد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارته يمين لا نذر في معصية وكفارته كفارته يمين نتفي بهذا القدر وصلى الله عليه على النبي محمد وعلى آله وصحبه